نسي ما كان يدعو إليه من قبل وَجَعَلَ لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وطائما يحذر الآخرة, يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب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 لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَلَهُمْ مِنْ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَلَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا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 قك غييرَ اللهه تَأرُونّ عب أيأَهَا الجهنون وَولقد أُحي إلَك إلىَّين منِن قبلك لاِ أشرت كللا يحبقَّ عملك لاإ أشرتكَلا يحبقَّ عملك وَلَتكون منِن يخاسِرين بللهه فعبُكُم مِ الشكررين. وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمْعًا قُبضَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ كُنْهُنَ لَهُ يَوْمَئِذٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ مَا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 وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لا يُغْلَمُونَ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَشِقَّى الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَشِقَّى الَّذِينَ كَفَرُوا إلى جهنم زمرا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 فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق قagoadaين د حّ وَق الح لا ي رَّ